وََّ رجع البصَرَكَ وَتََْ قَلدِ إلَكَبَصَر خاصِ أَ وَهُو حَسير وَلا قد زََّ السَّماء أَُّمْ يَ بِمَصَابِي حَجعَنهَا غُجُم للِشَّياقين وَعتَدِناَا لَهُم عذاب السعير وَلَِّذينَ كَفرَروا بِرَبِّ معذابُ جَهنَّ مَ وَبِكْسَ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 ذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ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 فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 Baமைيةtiku